والله من شيء عظيم الله الرحمن الرحيم وما لنا ان لا نتعظ انا سبحاننا او قدنا سبحنا ولا نذنا على ما اللَّهُ فَانِيَ الثَّاوِي كَانَ مُتَوَانِكِ كَلَا عَلَى الله والله الفر لي سعد كني المتوع كلون وقال الذين كفوا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوعى لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذِكَلِ مَ خفَ مَ خم I ta